وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَفْوَصِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْقُونَ إلَيْكَ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَالِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته 114. يرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون